ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعا وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلا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 فكان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوج للذكر من والأنفا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى